بسم الله الرحمن الرحيم أمر يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدرهم والدرر فمضى وأذرس خندرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الآخر ربت طفلا يتيما ولدها زوجها توفي ومعندها إلا ولد صغير وكانت فقيرة وكانت تشتغل عشان تربي هذا الولد من مالها درست ولدها في قرية فقيرة وهي فقيرة ودرست ولدها وكانت الأم عوراء عندها عين وحدة صغير ما يفهم، لكن يشوف الأولاد عندك في المدرسة لما أمتي تأخذه ولما ترددن المدرسة لما يطنزون شوف أمك شوف عيونها شوف الولد هو صغير كان يتأسف، لكن لما كبر شوي كان يتمنى أن أمه ما تجي المدرسة عشان ما يتفشل والناس يطالعون أمه ويقولون أمك عورة. كبر شوي كان يقول حق أمه يوم لا تجي المدرسة أنا أروح وأرجع. حتى قام يقول لها يما ترى أنا ما أبي الناس تدري إنك أمي عشان لا والأم تبلع. الأم تنفق من مالها أم تشتغل علشان ولدها مش عندها في الدنيا غير هذا الولد كبر الولد تخرج اقبله ببعثة لأن كان علامته قوية وكانت الأم اهتمة فيه سافر والأم كانت تنتظر رسائلة على أحر من الجمر رجع بأعلى شهادة وصار دكتور وأرسل إلى بلد ثانية علشان يشتغل وصار من رموز البلد والأم عوراء تزوج وما قال لها يا بعيال والأم ما تدري عنه بعد سنوات قررت جمع فلوس وتسافر له في البلد لما سافرت له طقت الباب تبتسوي له مفاجأ أمك العجوز اللي ضحت بحياتها على شانك جاية تزورك اليوم فتح الباب شاف أم العوراء العجوز موجودة والعيال عنده خافوا من المنظر خافوا من شكل الأم قالها ما الذي جاء بك ما الذي جاء بك قالت أنا اشتقت إليك ولدي غرمتك ستفغرمتك ستفرع قر جاء لا تأتي فإنك تخيفين فإنك أبنائي, تخيفين أبنائي. رجاء لا تزورين رجاء لا تزورين تزوري. ترى يالي ما يتحملون هذا المنظر يبي تبرم الأمة وَمِنْ دَاعِيٍّ لَّهُمْ وقوم بهم حمكما كانوا ذااني صويرة ام رجعت الى بلدها جلست تبكي وظلت اياما اصابها القهر والمرض كبرت بالسن سريعا مرضت وماتت, وماتت فجاءه الخبر ان امك ماتت رجع بعد وفاتها جاء البيت والجيران أو الأهل عطوا وصية قالوا له هذه وصية أمك القصة حقيقية ولا رمزية أنا ما يهمني لكن شوفوا العبرة أعطوا اللي قالت له يا ولدي مهما فعلت فإنني قد رضيت عنك لكن أردت أن أخبرك بأمر لما ولدت يا بني لم تكن لك إلا عيل واحد. واحد فقال لي الطبيب نستطيع يستطيع أن نزرع له عين. له عين أو يظلع أو عورا طوال عبر عبر عمره, عمره. فقلت بل نزرع. قلت بل نزرع. قال لن يتبرع. قلت أنا أتبرع, قلت له أن أتبرع, له أتبرع له بعيني. قالت يا بني يا من سئمت من منظر وشكله. ما كنت عوراء عورا لأجلك. لأجلك حتى ترى الدنيا بعينين, بعينين. سليمتين. سليمتي. سليمتي. يرفع عيد على أمي. يتفل بوجهه يتفل بول وجهه بول يصرخ عليها شجاراً عنده يصرخ على أبيه شجاراً خادم عنده خادم عنده هؤلاء الناس لو عرفوا جرم, جرم. جرم أفعالهم والله ما عاش يوما يوماً إلا وارجل و... و... أرجل ولا أباهت ولا قلب الأم لؤلؤة قلبك بحر دافي أرخيت لي سفني لتبحر فيك أعطافي قلب الأم لؤلؤة وقلبك بحر دافي أرخيت لي سفني عطفي ثلاثة قاعدين كل واحد قاعد يفتخر شنو سوى مع أمه واحد يقول أنا كل ما, أشوف أنا قدر كل ما راسها. أشوفها قدر رأسنا زين هذا الثاني يقول كل ما شفت أمي قبلت أيدها قبلت أحسن واخفض لهم جنافت الثالث سكت قالوا ليش تسوي حق أمك لما تشوفها قال أمي عجوز على الفراش, على الفراش والله ما, والله جلست, ما عندها جلست عندها إلا وقبلت إلا قدميها قالوا ليش أحد قبل قدم أمك قال لا إيه لأني سمعت الحديث إلزم قدم إنزم أمك فثم الجنة, الجنة, الجنة, الجنة, الجنة ماذا أقدم كي أرد لك الجنة ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ وكيف أحصي بعض خيرك أو أوفي؟ وهو الكثير الكثير الكثير.